بوك تو دو واحد وعشرون واحد وعشرون سياتو قصيرة رقم, اثنين. قصيرة رقم اثنان من أين أنت؟ من أين انت؟ أنت؟ بازيلو. أنا من بازل. انا من بازل. بازلو ستواس ان سويسلاندو. بازل في سويسرا. بازل في سويسرا. بازل في سويسرا. شو مي رايت أسبرزنتي ألبي سينيور مولر؟ اسمحولي. أن أقدم لكم السيد ميلر. اسمحوا أن أقدم لكم السيد ميلر. لي هو, هو أجنبي. هو يتكلم عده لغات. هو يتكلم عدة لغات. <تصفيق> هل حضرتك هنا لاول مرة؟ هل حضرتك هنا لأول مرة؟ <تصفيق> لا. قد كنت هنا في العام الماضي. لا. قد كنت هنا في العام الماضي. <تصفيق> ولكن لمدة أسبوع واحد فقط. ولكن لمدة أسبوع واحد فقط. بوجودك عندنا؟ أتستمتع بوجودك عندنا؟ لا <تصفيق> جدا. الناس هنا لطفاء جدا الناس هنا لطفاء <تصفيق> وتعجبني المناظر الطبيعيه ايضا <تصفيق> وتعجبني المناظر <الطبيعية> أيضاً. <تصفيق> <تصفيق> ما هو عملك ما هو عملك؟ مي أستس تردوكيستو أنا مترجم أنا مترجم مي تردوكيس ليبروين أنا أترجم الكتب أنا أترجم الكتب شو شوفي أستس صولة جتيت؟ هل حضرتك هنا لوحدك؟ هل حضرتك هنا لوحدك؟ لا. مي ايدينا. مي ايدزا. انتو استاس شيتيه. لا. زوجتي زوجي هنا ايضا. لا. زوجتي زوجي هنا ايضا. هايتيه استاس مي ايدو جيفيلوي. وهناك طفلاي الاثنان وهناك اطفالي الاثنان